ب و ك ت ُ و ٣٤. أربعة وثلاثون. أربعة وثلاثون. بن ر ف ا ي في القطار. في القطار. نان ر و ت ف ا ي باي برلين، صحيح؟ هل هذا؟ هو القطار إلى برلين؟ هل هذا هو القطار إلى برلين؟ <تصفيق> متى يغادر القطار؟ متى يغادر القطار؟ ركض باي بيعملين مالكها. متى يصل القطار إلى برلين؟ متى يصل القطار إلى برلين؟ ขอโทษค่ะดิฉันขอผ่านหน่อยได้ไหมคะสมภิลีเฮลยุ่มคิ م แอนอโมร์สมภิลีเฮ م ยุ่มคินแอนอโมรดิฉันคิดว่านี่เป็นที่นั่งของดิฉันค่ะ اعتقد أن هذا مكاني اعتقد أن هذا مكاني ดิฉันคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของดิฉันค่ะิดว่าคุณนั่งที่นั่งของดิฉันค่ะฉันคานั่งที่นขอนค่นค่านงนของด่วนีนขฉันค่ะวาคุณนั่งที่นั่งของดนคนคิด่าคุขอคว่าุนที่นั่ดของรถไฟ عربة النوم في آخر القطار. عربة النوم في آخر القطار. ل ر ي ع ك ب و ا ن أ كا كبوان ا كا. وأين عربة الطعام في المقدمة. وأين عربة الطعام في المقدمة. ديشان قانون كفلاع د ي م كا. أيمكنني أن أنام تحت؟ أيمكنني أن أنام تحت؟ ديشان في الوسط. أيمكنني أن أنام في الوسط؟ د ي ي م ك ن ن ي ا ن ا ن ا م في الوسط. ديشان ن ي ا ن ا ن ن ي ا ا ن ا ف و ق أيمكنني أن أنام فوق؟ เราจะถึง شايدان เมื่อไหร่؟ متى نصل إلى الحدود؟ متى نصل إلى الحدود؟ ไป برلين ใช้เวลานานเท่าไร كا؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ รถไฟจะเข้าช้าไหมคะ هل القطار متأخر? هل القطار متأخر? คุณมีอะไรอ่านไหมคะ هل عندكم شيء للقراءة? هل عندكم شيئا للقراءة? ที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมคะ هل توجد هنا? ش ي ا ء للأكل والشرب. هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ كن ف ش و ي ل د ي ك ه ل ت ك و ي ل ي ت ن و ي ا ل س ا ع ة ا ن ي ب ل س ا ة ص ن ب ُ ل ة ن ك ب ل ت كن ي ل ت و ل ن ي ب ل ة ص ب ا ح ا